كم وسعت ان يؤتوا للقربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان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 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَارَؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تدرخون بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون